وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد أملى شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة على كلمة كتب العقيدة نصوص, نصوص وأحكام, واحكام جامدة أو جافة كما يقول رد عليه ردا بليغا فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد الى بلاد المسلمين نعم الشريط يا الذي نبى عليه الشيخ موجود في مركز الداع ورشاد بالطائر نعم هذا شريط قيم جدا جزا الله خيرا شيخنا شيخ محمد أمان الجامد منصر به الإسلام والمسلمين نعم